اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهداه هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها المسلمون ان الله عز وجل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 عمره فيما افناه وشبابه فيما ابلاه وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به فعمرك ستسال عنه يوما يوما ساعه ساعه ثانيه ثانيه ومرحله الشباب مرحله القوه والفتوه جزء من عمرك ستسال عنه ايضا فينبغي للمؤمن العاقل الفطن اللبيب ان يغتنم هذا العمر في طاعه الله عز وجل وان يحرص على ما ينفعه روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المؤمن القوي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 ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فالرزق تكفل الله به فينبغي لك ايها المسلم وايتها المسلمه ان تعمر هذا العمر بالخير والطاعه مغتنما له سيما اوقات فراغك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما روى الامام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ فانت اليوم صحيح معافى تتمتع ببدنك تتمتع بحواسك تتمتع بنشاطك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 وان تعمل وان تجاهد في الخير فاذا بك قد اسرت بهذه الاسقام وهذه الامراض ايها المسلمون ينبغي ان نعلم قدر الوقت واهميه الوقت فانه سنسال عنه يوم القيامه دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني ستسال عن كل لحظه ضاعت سدى ستسال عن كل وقت ضاع هباء منثورا ستسال عن تلكم الجلسات التي لا قيمه لها ستسال عن تلكم الرحلات التي ربما كانت في معاص واثام ستسال عن الغيبه التي لا تنفك عنها ستسال عن النميمه التي تنتقل بها من مكان الى اخر ستسال ستسال عن الفتن التي تؤججها بين اخوانك ستسال عن كل لحظه وعن كل ثانيه في هذا العمر ونحن في غفله الا من رحم ربك اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم معرضون لاهيةً قلوبهم إنه اللهو والغفلة لاهيةً قلوبهم إنها الغفلة عن أهمية هذا العمر في دقائقه وثوانيه كم قد طوينا من العمر ذهب سدى بأوزار وآثام وافات كم قد مضى من العمر وأنت تتحسر عليه وتتقطع كم قد مضى من الساعات التي ربما وقعت فيها في, كبو... في كبائر واثام ينبغي للمسلم ان يقف وقفه جاده صادقه مع نفسه قبل ان يندم حين لا ينفع الندم ينبغي ان يراجع حساباته, حساباته مع ربه قبل ان يقف بين يدي وقفوهم انهم مسؤولون ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر ايسر منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره سيكلمك ربك وسيسالك عن كل صغير وكبير عن كل حقير وجليل فينبغي لك ان تحر جوابا وينبغي لك ايضا ان تعلم ان الدنيا مطيه الاخره وان هذه الدنيا في اوقاتها ينبغي ان تعمرها بالخير في سباق بين اولياء الله والصالحين والطائعين الذين كانوا يغتنمون اعمارهم لا يعطون اوقاتهم للبطالين الفارغين الذين يحاولون ان يجتذبوا الصالحين الى متاهة الفراغ والحيرة والضياع ينبغي لك ايها المسلم ان تسحى وتظن بوقتك اعظم من ان تسحى بمالك ودراهمك ينبغي أن ان تحرص على المداومه على الخير ان كنت في كتاب له قراءه وحفظا فعليك ان تثبت على هذا الخير فان نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما سئلت ام المؤمنين عن عمله قالت كان عمله ديمه وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل فانت اذا اقبلت على كتاب الله حفظا وقراءه وتدبرا لا تظنن انك بمامن من شياطين الانس والجن فهم يجتذبونك عن هذا الخير البطالون الفارغون الذين يسحبونك عن كتاب الله بمهاترات وجدل البطالون الفارغون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 ووجد عنده جماعة يجالسونه ويحدثونه قال قد صرت مناخا للبطانين ينبغي ان تظن بوقتك ينبغي ان تشح بوقتك لا تعطي اثمن ما تملكه وهو وقتك ايامك ولياليك يقول ابن هبيره الوزير العادل صاحب كتاب الافصاح عن معاني الصحاح والوقت اولى ما اعتنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه قد كانوا يسحون بأوقاتهم استوقف احدهم سفيان بن سعيد الثوري قال أريد أن اكلمك قال إن النهار يعمل عمله امسك الشمس وهكذا كانوا يبخلون بأوقاتهم وكان بعض الأشياخ إذا انصرف الطلاب, الطلاب من عنده قال تفرقوا من اجل ان تراجعوا القران كي لا تتحدثوا في الطريق كل ذلك حرصا على اغتنام الاوقات كان معروف الكرخي ياتي الى الحلاق كي يقص شاربه فلم يتمكن الحلاق ان يقص شاربه لان معروفا كان يذكر الله ولا ينفك عن ذكر الله عز وجل قال انني لا استطيع ان اعمل قال انت تعمل وأنا أعمل اعمل انهم كانوا يعلمون قيمه الاوقات كانوا يعرفون قيمة الأوقات في سباق عظيم في الصالحات والخير لكن كثيرا من الناس اليوم يعطون اوقاتهم كم قد اعطوا اوقاتهم للبطالين وكم اعطوا اوقاتهم للفارغين وكم سحبوك سحبوك من العلم النافع سحبوك من حفظ القرآن والعناية به سحبوك من, من, من, من مذاكرة الحديث وضبطه سحبوك من طلب العلم وحلاقه فاين صرت وإلى أين ذهبت وما كان مالك كم قد فقدنا من ذكي وكم قد فقدنا من صاحب موهبة وكم قد فقدنا لما أحاطت به رفقة السوء. الفراغ الداء العضال الذي يصاب به اقوام فيملؤونه بالقيل والقال لانه سهل لسان يتكلم ينقل الكلام من هنا الى هنا سهل عليه وهو ثقيل عند ربه ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيم ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله يهوي بها في جهنم سبعين خريفة كلمه واحده كلمه واحده يتكلم بها وينقلها ويطير بها حقا باطلا كذبا صدقا لا يبالي المؤمن يتخطف الكلمات من ها هنا الى ها هنا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 فيا أيها الخيرون يا طلبة العلم يا أهل الفاضل ظنوا بأوقاتكم شحوا بها استمروا على الخير وأثبت حفظ كتاب الله رتله ترتيلا أقبل على الأحاديب حفظاً وإتقانا على العلم النافع لا يصرفك أحد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 اما اننا نضيع اوقاتنا في قيل وقال وفي جدل اسماعيل نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا واوتل جدل ثم قرأ قول الله عز وجل ما ضربوه لك الا جدلا صاحب سنه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 ايها الشباب قد كان سلفكم يطلبون العلم منذ نعومه اظافرهم كم قد مضى من عمرك كم قد ضاع من عمرك كم قد ذهب من الايام والليالي ومع هذا تصر على ان تعطيهم اوقاتك ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام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 حذر منها وجعلك سعيدا لو انك اجتنبتها روى الامام ابو داود في سننه من حديث المقداد رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن السعيد لمن الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها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 من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وكن أيضاً اخذا لهذا العلم من أصوله وعلى أصوله إذا قرأت في كلام علماء السنة ماذا تجد؟ ماذا تجد؟ تجد علماً راسخاً افنوا اعمارهم في طلبه وتحصيله شابت لحاهم في هذا التحقيق العلمي فأمات الله بهم البيدع وأذل بهم اهل البدع فصاروا اصاغر بالعلم بالعلم صاروا هكذا علما راسخا ليس بالقيل والقال ليس بالزدال والمهاترات ليس بتضييع الأوقات ليس بالفيدان بالعلم حرصوا على تحصيله صبروا لأجله راحلوا لأجله سهروا الليالي في تحقيقه فنفع الله بهم فلله درهم ما أعطوا أوقاتهم للفارغين ما اعطوا اوقاتهم لاهل البطاله ما اعطوا اوقاتهم لمن فشلوا في تحصيل العلم النافع لا يقوى على ان يثبت على درس لا يقوى ان يثبت على درس حتى يتم لكنه يقوى ان يمشي يمينا وشمالا مشرقا ومغربا من اجل ان يؤجج الفتن افضل الله فيا طلبه العلم يا طلبه العلم اني لكم ناصح امين اقبلوا على العلم العلم الشرعي كتاب الله وسنة سنه رسول الله على فهم الاسلاف الكرام وعلى أيدي ايدي العلماء الربانيين فاننا بحاجه اليك يا مش على الخير يا طالب العلم اننا بحاجه اليك فلتلبس تل درعك من الان من الان في مواجهه اهل الباطل لكن بعلم بعلم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا واياكم الى كل خير وان يسددنا الى علم نافع وعمل صالح